من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين أما العقوق العقوق هو قطع البر عن الوالدين المعصية الوالدين قطع ال... الانفاق قطع السلة، عدم الاستئذان منهما إلى غير ذلك هذا هو العقوق ضد البر ضد البر بالوالدين عد البر بالوالدين وهو كبيرة من كبائر الذنوب هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل لما جاء في الحديث الصحيح أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث فكما أن برهما بعد حق كما أن حقهما بعد حق الله كذلك معصيتهما تكون بعد معصية الله في الإثم والعقوبة والعياذ بالله عقوق الوالدين كبيره من كبائر الذنوب تلي الشرك بالله عز وجل قد لا يعق والديه مباشرة قد لا يعق الإنسان والديه مباشرة ولكن يتسبب يتسبب في عقوقهما كيف؟ قيل للرسول صلى الله عليه وسلم هل يلعن الرجل أبا اباه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويلعن أمه ويلعن هذا عقوق غير مباشر ولكن له حكم المباشر فيتجنب الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدين آثار البر واثار العقوق نعم من بر بوالديه حصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى ومن عق والديه حصل على غضب الله ولهذا في الحديث رضا رضا الله رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين فمن بر حاز على رضا الله ومن عق والديه حاز على سخط الله عز وجل كذلك من بر والديه فإن الله جل وعلا يصلح أولاده ويجعلهما بررة كما قال صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم ومن عق والديه سلط الله عليه أولاده فعقوه كما عق والديه كما عق والديه بر الوالدين يسبب دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفu ثم رغم أنفu ثم رغب أن رغم أنفu من أدرك والديه او أحدهما فلم يدخلاه الجنة فبر الوالدين يسبب دخول الجنة وعقوق الوالدين يسبب دخول النار رغم أنفu رغم أنفu رغم أنف من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار مات فدخل النار في الحديث الآخر أن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من عقّ والديه من عقّ والديه وهذا عقوبة له فبر الوالدين وإرضاء الوالدين والعقوق ترتب عليهم آثار في الدنيا وفي الآخر وإذا كان صلة الرحم تسبب الفسحة في الأجل وتسبب بسط الرزق فبر الوالدين من باب أولى لأنهم أقرب الأقارب فبر الوالدين يسبب لك أن الله يفسح في أجلك ويمدد في أجلك والعقوق يسبب يسبب قصر العمر وغيث الرزق كما أن البر يسبب الفسحة في الأجل وانبساط الرزق والجزاء من جنس العمل ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ما بالك بالذي ظهر الآن مع الأسف في المجتمعات المسلمة في أن الوالد إذا كبر يرمى في في دور الإحسان رعاية المسنين كما يسمونه تخلص منهما الولد ويضعهما في او أحدهما في رعاية المسنين ولا كأنه من من أولادهما. كانهما أو كانهما والدان لهؤلاء الذين هم في دور الرعاية رعايه المسنين يا سبحان الله هذا حيوان ولا انسان لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو اعظم العقوق وهذا لا يفعله من في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى ما شعورك لو أن ولدك عمل بك هذا العمل عندما تكبر وتمرض يأخذك ويضعك في دور الرعاية ورعايه المسنين ماذا يكون شعورك وغضبك عليه وماذا يكون الاثم الذي تتحمله يتحمله هو لماذا أنت تطالب بحقك ولا تؤدي، وانت لم تؤدي الحق الذي عليك. فليتق الله كل مسلم، لأنه فشل عقوق في هذا الزمان، وقست القلوب، وتباعدت الأقارب، وشرت علينا عادات الغرب والكفار الذين لا ليس لهم أسر ولا بيوت. الا بيوت كبيوت الحيوانات ياتون اليها ويعيشون فيها وحدهم او مع الكلاب واما انه يعيش مع ابويه مع اولاده مع اخوانه لا هذا ما هو موجود في غالب بلاد الكفر الآن بعض المسلمين يريد ان يقلدهم مع الاسف فيريد يريد ان يرمي بوالديه او احدهما في دور رعايه المسن، ويتخلص منهما وان كان فيه نوع من الحساسية ياتي يوم العيد يسلم عليهم يعايدهم فقط او يمرهم بعد ايام يسلم عليهم ويعتبر هذا انه هو الحق الذي عليه ها على المسلم ان يتنبه لنفسه وأن يتقي الله ويعلم ان ما عمله سيعمل به وأنه سيجازى بعمله وأن لا يقدم على بر الوالدين شيئا غير طاعه الله سبحانه وتعالى لا ان كان يريد الاجر ويريد الثواب لا يقدم شيئا من الاعمال على بر الوالدين إلا حق الله سبحانه وتعالى هذا وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أولاد المسلمين وذراري المسلمين وأن يعيد المسلمين إلى إسلامهم على الوجه المطلوب وأن يكونوا اسرا متحابين متكاتفين وبيوتا صالحة وأن يعيدهم من التشبه بالكفار والمنافقين والذين ضاعت أسرهم وتفككت أرحامهم وصاروا كالبهائم او أظلوا سبيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق>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 ومن رزقه الله بأم فقد رزقه الله بنعمة عظمى والله لو كان طريح الفراش ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدها من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين فالبر يفرج الكرة ويكون سبب لإجابة الدعاء ثم البر سبب لبر الأبناء بالاباء وكذا العقوق سبب للعقوق الجزاء من جنس العمل من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين.